119. قال نبأني العليم الخبير 110. إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 111. والملائكة بعد ذلك ظهير 112. عسى ربه يُطَلِّقُكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ طَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يحصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون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 عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبيا والذين امنوا معه نورهم يسع بين ايديهم وبايمنهم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 وَمَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ بِهَا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ